أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار خلفا فَإِنْ فَتَلَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وقياما.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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد, ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناك وكان الله غفورا رحيما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 لم يخروا عليها صنّا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أجواجنا ربنا هب لنا من أجواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اِذْ كَيُجَزَونَ الْغَوْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّى القَوْمَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُولُوا مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا